غير المقطوب عليهم ولا الظالمين آمين الحق ما الحق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 صخرها عليهم سبع ليال و80 يوما من حصوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم كأنهم أعجاز نخل خاويه فهل ترى لهم من باقيه وجاء رَاؤُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُعْتَفِكَاتُ بِالخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِم فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّادِيَةِ إِنَّنَا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ يَجْعَلُ لَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعْلَاهَا أُذُنٌ وَعَيْنٌ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِىَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا ويؤتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية وطوفها دانيها كونوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم بما اسلفتم في الايام الخاليه وان ما من اوتي كتابا بشماله فيقوم فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ما اغنا ان مالي يا ما اغنا ان مالي يا هلك ان سلطانيه خذوه فضلوا خذوه فضلوا سلسلة ذرها سبعون ذراء فاسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحط على طعام المسكين فليس له اليوم هذا لا طعام إلا من غسمين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم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 لآخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتر فما منكم من احد عنه حافظ وان انه لتذكره للمتقين واننا لنعلم ان بين وان انه لحسره على الكافر وان انه لحق يقين فسبح باسم ربك العظيم